يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقودوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الراح وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضوالة فينا وبعد نزولا عند رغبة المنظمين وإن كان قصدهم أولا وابتداءا وحرصهم كذلك تبعا أن يكون هذا الموضوع موضوع أدى الطلب فاتحة هذه الملتقيات وهذه المحاضرات إلى أن الوقت لم يكن مناسبا لكوني أعمل والآن جئتكم مباشرة من مكاني العمل إذ قبل نصف ساعة ولا كنت لا أزال هناك لذلك فقلنا ما لا يدرك بجزء أو بوسف أو صافح لا لا يوجد دايته وذلك مانعا من أن لا يدرك كله من ان لا كله او لا يكون سببا في اهماله كذلك كله لأن هناك بعض الاوصاف الاجزاء وإن كانت ملائمه ونافعه لكنها ليست مغيره ومؤثره تاثيرا كبيرا وقلنا افطلب واتاب الطلب متى كانت كان الطلب كذلك إن شاء الله يوجه التوجيه مرشيدا سديدا كما كان يفعل العلماء في أول النية في مسألة النية والإخلاص عند الطلب يعالجون أنفسهم بصورة تتابعية وبصورة عملية وإن لم يكون في أوله كذلك حتى يجد هذا الطلب وهذا التعلم وما فتح عليهم وما أزقوه وما أوتوه وأعطوه من هذه العلوم يصبح ذلك العلم كله لله وإن كانوا في أول الأمر لم يجعلوه ولم يفكروه لم يفكروه فيه كذلك إذ أول باب استهل به المصنف هذه الآداب او هذه النبذ التي أسمها وعلى فكرة اقترحت شرح هذا الكتاب الذي فيه صاحبه تتبع وتقص واستجمع كذلك يعني أغلب وجل هذه الآداب التي في حاجة إليها الطالب التي في امس الحاجة اليها حسا ومعنا طاهرا وباطنا اولا ودواما وبقيا وانتهاء وسيلة وغاية همة وعزيمة وإرادة وقصدا كل ما يتعلق بهذه المسائل فهذا كتاب النبذ في آداب طلب العلم اللي, اللي فيه صاحبه يعني النبذ عبارة عن نبذ عن لمحات إشارات لكنها تحقق الغرض وتعين الإنسان على نيل القصد والطلب إن شاء الله فهذه النبذ قسمتها يعني هذا الكتاب قسمته إلى خمسة أقسام أي يعني كل قسم نحاول قدر الإمكان وإن كان اليوم قد لا يسعفنا وقد لا يناسبنا الوقت هكذا لاستكمالي والإتياني على أغلب جزئيات هذا القسم لكن نحاول قدر الإمكان فأول ما استهل به وما يستهل به وما يجب أن يستهل به الطلاب والعلماء والمصنفون والكتاب وغير ذلك في كل أعمالهم والتصرفاتهم أن يستهلوه بالإخلاص استظهارا واستحضارا وحسا واستشعارا هكذا حتى يكون العمل هذا بإذن الله نافعا لصاحبه هكذا في الدنيا والآخرة ولا شك أنكم كما تعلمون أن الإخلاص هو إفراده سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد بمعنى الإنسان حين طاعته لله يستحضر وجه ربه سبحانه وتعالى والتقرب إليه بهذه العبادة والقربة دون شيء ما يستحذر سناء الناس وسمعة ورياء ونيل مرضاتهم وثمائهم والسمائهم وما إلى ذلك لا هذا لا شك هو بالحقيقة يسعى قدر الإمكان من أجل تصفية فعله عن ملاحظة المخلوقين إذ الرياء هي ملاحظة المخلوقين صرف العمل عن وجه الله لكن لا يريد به وجه الله إنما يريد به وجه الناس وملاحظات الناس كيف يرى الناس عمله كيف يقومون أو يقيمون عملا كيف يجازونه ويثنون عليه ماذا يقولون فيه كيف تصبح مرتبته بينهم إلى غير ذلك وهذا مما ينبغي طالب العلم أن يستحضر ويستظهر الإخلاص في كل ذلك إذا كان العلم كما تعلمون لأن كما ذكر العلماء لما نشترط في ذلك الإخلاص لأن العلم عبادة كما ذكر المناوي في فيض القدير مثلا يعني وهي صلاة السر وعبادة القلب يعني هي عبادة من العبادات ويشترط فيها الإخلاص هكذا كما قال ابن أين له كلام طيب في بيان ذلك كون العلم يعني من العبادات التي ينبغي وهي من أجل وأفضل العبادات اشترط لقبولها ونفعها شرط الإخلاص فإذا فقد يعني انتقل يعني إذا افتقد الإنسان وفقد هذا الشرط انتقل هذا العمل من أفضل العبادات العلم يا إخوان من أفضل الأعمال هكذا والعبادات إلى أحط المخالفات فالعلم لا يعدله شيء ما يعني صحت نيته وسلمت كذلك طويته ولذلك كان السلف الصالح ومن بين اتفى بأثر أو أثرين أو خبر أو خبرين حتى يعرف الإنسان اعتناء واهتمام ورعاية السلف الصالح للقصد في الطلب والنية كذلك في طلب العلم فحتى قال يعني كما قال السفيان الثوري يعني قال ما يعني طلب شيئا ما علم شيئا افضل يعني من طلب العلم بنية يعني ما كانوا يعتبرون ويؤلون شيئا أفضل من طلب العلم ولكن انظروا قلب لي هكذا ولهذا كانوا يعنون بتحقيق هذه النية بها تحقيقا وتوسيقا وكذلك تدقيقا وتعميقا يعني ينظرون في خاصة أنفسهم في, في أمورهم في مقاصدهم يعالجون نواياهم يعالجونها وإن وجدوا في ذلك كشدة وعناء كما قال نفسه سفيان الثوري رحمة الله عليه هكذا ما علجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تنقلب علي يعني يخشى أن تنقلب لما ممكن رجل يبتدئ بوجه لما يصر ذا علم وأحصل وأصل وأفصل وناد وكيف آله إلى أي مآل آد آل إلى غير ذلك ممكن يخشى على نفسه فكان دائما يستصحبها دائما يستصحبها ودائما يراقبها ودائما يعالجها ودائما ينقيها وينقعها من تلك الشوائب ومن تلك الأقدار والأدران التي قد تفسدها هكذا لهذا استهل المصنف أي صاحب الكتاب صاحب النبذ أن نحن بصدد ذكر مختصر أو مرخص هكذا حتى لا نأتي على كل كلمة من الكتاب إلا إذا لم نكن نرى حاجة تتبعها وقراءتها إلا ما كان ان شاء الله في اصل الموضوع وصل به وينفع سامعه وقارئه أيضا لذلك إذن فذكر أول آية حتى يستحذر الإنسان الإخلاص دائما وأبدا ويستشعر الإخلاص في نفسه انظروا يا إخوان كما في سورة الإنسان انظروا كيف يرى الإنسان أنه يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال ويتقرب إلى الله بأحب الأشياء إليه أفضل الأعمال التي تكون خالصة لوجه الله وأحب وأحسن الأشياء اللي يتقرب بها مش التي يزلت فيها او التي ممكن يعني تبقى من بقايا ومن فضائل مكاسبه والتي يريد أن يتخلص منها أو صار إلى الصدقة إلى التصدق بها للعدام أجتيه إليها لا انما هنا ما حاجتي ومحبتي إليها وإيثاري كذلك وإيثارها على غيرها لكن مع ذلك استعثر بها آثر وجه الله على غيره كما في سوره الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوم العبوس القمطير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وبصر وجزاهم بما صبروا جنة وحديثة إلى آخر السورة إذن الآية الكريمة وأصلا في ذلك وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفا كما أنه في ملتك وعقيدتك وعبادتك تيمم وجهك شطر التوحيد وتوجب نفسك صوب الإخلاص أن, أن تستدبر كل ما سوى ذلك وضد ذلك ما سوى ذلك وضد ذلك, ذلك يعني تستدبره وتولي وجهك فقط وقلبك نحوه وما سنو دينا ممن أسلم وجه لله وهو محسنا واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه إذن يعني هذه آية أخرى من صورة البقرة ولذلك بعد ذلك ذكر حديثا حديثا, حديثا يذكره العلماء في لاب الإخواص وبيه يستهل العلماء كتبهم ومصنفاتهم انظر مثلا إلى الإمام البخاري إلى الإمام النووي في رياض الصالحين في الأربعين وهي ذلك كما كانوا عنوا بذلك لما له من أهمية ولما لهم كذلك به من عناية ورعاية وتتبع لألفاظه ومعانيه رواية ودراية ولذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما جرأيه وتعلمون أن هذا الحديث أصل في هذا المجال وميزان لكل هذه الأحوال ولزان كذلك للرجاع والذي يبين بكل صراحة حقائق أعمالهم وحقائق تصرفاتهم وأثر ذلك في مآلاتهم وآثارهم في في أخرهم كما سيظهر الحديث الذي يعني أول من يقضى يعني يوم القيامة عليه من أولئك النفر الثلاثة كما سيأتي بيانه والحديث اعتبره الألماء نظرا لأهلييته حتى أنه قال الإمام الشافعي اعتبر مما يندرج تحته من أبواب الفقه وكتبه ومسائله ومباعبه وكلياته وكسياته وكل ما يتعلق به يندرج تحته سبعون أباب من أبواب الفقه بل اعتبروه ثلثة دين حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي وَدِدْتُ لِمَنْ صَنَّفَ كِتَابًا أي وَدِدْتُ لِكُلْ أَحْبَقْتُ وَأَرَغِبْتُ يعني, و... يعني كل و... من, من كتب كتاب يعني أي مصنف وكاتب كتب كتاب أن يجعل أول ما يكتب وبين يدي ما يكتب وفي مقدمة ما يكتب يتب يذكر يتب هذا الحديث فيه تصحيح للنوايا فيه تقويم فيه تقيين فيه كذلك تنبيه فيه للناس الغافلين عن طضي الإخلاص هؤلاء ينبيوهم والجاهلون يعلمهم وكذلك النائمون يوقظهم كذلك يوقظهم لهذا فحتى ذكر قال يعني بل ليس بين يدي كل كتاب بل قال على رأس كل باب أي بين يدي كل باب ليس فقط لأن الكتاب قد تكون فيه أبواب كثيرة فتمنى لو أن ذلك يبقى مستم... يعني مستمرا وصاحبه له مستصحبا من أول كتابه إلى آخر كتابه بما له من أهمية ولما له من أصر لهذا أيها الإخوان ذكر هذا وهذا ما وعد الله به المخلص الذين بكل صراحه يراعون هذا الاخلاص في طلبهم ويعلمون بعد ذلك ثمره الاخلاص حين وبعد الطلب وحين والاخلاص من حسن التحصيل والذي هو مطية وبريد وسبب حسن التحصيح ان شاء الله ولذلك ذكر حديث الثاني في وعيده هذا الذي توعد الله به كل من لن يخنص في الطلب كل من تتبع وكسب وحشى وحشد يعني ممكن حشى رأسه بمعلومات كثيرة وحشد في دينه مرويات ومعلومات ومقولات ومحفوظات كثيرة ولكن ما كان لا يريد بذلك إن شاء الله ما كان يريد بذلك أن يعرف ما حل الله لا وما حرم عليه فيتحلى بالحلال ويتخلى عن الحرام فيطعب الحلال ويتحاشى الحرام لا انما هذا الإنسان ليعلو قدره ويسنو كذلك فضله ويشيع صي ويديع صيته ويناد سمعة وريادة وشهرة وما إلى ذلك وقد يقال وقد قيل كما بيّن النبي يكفي هذا الحق وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا لكل من لم يخلص في الصلط حتى يراجع نفسه قبل فوات الأواء قبل أن يفوته الأواء يا إخوان حتى يراجع نفسه ويقول ما فضل العلم إذا لم يكن من ثمرته العمل الصالح إذا لم يكن من ثمرته النجاة من النار والمفازة في الجنة لا يحقيق مرضات الله لذا كنت أنت العلم تعرف بأن العلم ابتداء وأساسا هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازمة يعني أن تتبينه وأن تتوفقه أن تتأكد تستيقن هذا الشيء تستيقنه وتتبينه وتعرفه بدليله وبرانه وحجته وبيانه ما شاء الله تعرف هذا العلم على حاليختي على مراد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم لما لا ينسى الأصل فيه الجهالة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكان خذ الله عليك أيها الإنسان عظيما كان فضل الله عليك عظيما تشكر ربك الذي علمك أرسل إليك هذا الرسول ليعلمك فكانت من من منني هذا المعلم الأمين الصادق الأمين محمد ابن عبد الله عليه صلوات الله والسلام وقال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم انظروا إلى حتى تنال هذا العلم مقيا صافيا أسريا هكذا ربانيا شرعيا يعني تزكي تنقي عقلك بما علق به ومما اعتراه ومما شابه من هذه الشبهات وهذه الفرفات وهذه الأفكار والعقليات حتى يبقى عقلا صريحا رجيعا هكذا عقلا صريحا ونفسك كذلك من لا وغيرها لا من الفتن والمضلات التي مع معرفتك للحق لا تستطيع الحضور لا تستطيع اتباعه لا تستطيع الالتزام به لا تقوى على إلزام نفسك على الزام بيه نفسك به لا تستطيع أن تلزم بيه نفسك به للأسف انت ضعيف هكذا, هكذا ولهذا ونفسه وما سواه فألهمها قجورها وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خادم هذا السعيد انت تحمد الله سبحانه ويعزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وانكار من قبل لك ضلال مبين هكذا اذا العلم هو حتى يعرف الانسان العلم وان يدرك الشيء على حقيقة يدركه على ماهيته يدركه على ما هو عليه ادراك جازمه الاولى لا هو والناس متفوتون في الإدراك فمنهم أدركوا بصورة كلية ومنهم بصورة جزئية ومنهم من على عبسه وذلك ذلك الجاهل الجهل المركك ومنهم من كان متأرجحا بين ذلك ومنهم من كان على ضده وهكذا دولي كما تعلمون وتعرفون مراتب الإدراك التي لا نستطيع ذكرها المهم كلها إنما يبين الإنسان هذا هذا العلم الذي يعتبره عبادة حتى حتى يحاول الإنسان أن يخوص ويسق ويلتهي إلى شيء إلى جعل هذا العلم يتعلم ما علمه الله والله علم كما ينفع به تعرف الحق وتعرف الباطل به تعرف الضار وتعرف النافع به تعرف الخير وتعرف الشر ها قال الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذن الميزان هو ميزان الشرع العلم هو علم الشرع العلم, الشرع العلم الشرع هكذا سبحان الله العظيم لهذا هذا العلم ينبغى تجعله عبادة طاعة قربة لله فيشترط في العبادة أن تكون منسجمة أن تكون منضبطة أن تكون قائمة هكذا على هذه الأصول والضوابط ومستجمعة لهذه القصائص والمقومات فالعبادة الإذنية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطعة هكذا إذن لهذا فقال فتوعد الله كل من أخرج هذا العلم من مجاله وساءت به حاله وساء به طريقه وإلى غير ذلك حتى التمس حتى التمس الآخرة حتى التمس الدنيا بالآخرة وتفقها لغير الدين وطلب العلم لغير وجه الله فبعد ذلك يندم الإنسان على ما هو عليه ولا تحين من دم ولا تنفع. ذاك لا عذر ولا ولا القاء لومة ولا, ولا طلب تسويف أو إعذار أو إرجاء رب لو لا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكمن الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء جاءها والله خبير بما تعمل بل يقولون وقالوا لو كنا, لو كنا نسمع أو نعقل هذا لو كنا نسمع ونعقل بهذا ترون باب الفهم في العلم وذكر الإمام بخاري وكل العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحسن على فهم ما يسمعون ثم يعني أداها إلى من لم يسمع كم ولكن الأولى وأحسن من أحسن فهمها فرب مبلغ أوعى أي أفهم أفهم من سامع هكذا هذا قال الحديث ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفه بل فعرفه عفوه فعرفه نعمته فعرفه فقال فما, فما عملت فيها هذه النعمة ماذا عملت الإمام مثلا أخذ العلم العلم مثلا هذا العلم الذي أنت تسأل عنه يوم القيامة كما في يوم القيامة عفوا تسأل عنه يوم القيامة ماذا عملت فيه وعن علمه ماذا, عملت فيه وعن علمه ماذا عمل فيه حتى قال ابو الدرداء اني اخشى ان يقول الله لي يوم القيامه يا ويمر هل علمت فاقول يا الله علمت ثم يقول يا ويلي ماذا عملت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت سبحان الله لهذا فما عملت فيها هذه النعم التي ينبغي صرفها في الطاعات ونيل فيها الضاجات وكسب فيها الحسنان وغير ذلك من وجوه الخيرات والبر والقربات لا. انظروا يا إخوات هذا الذي استشهد قال قاتلت فيك قاتلت فيك حتى استشهدت يعني استشهدت قال كذبت يكذب على الله الإنسان يؤدي بالكذب ولا أن يقذب على الله ويعلم بأن ربه لا تخفى عليه خافية كما قال سيدنا إساء إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام القيوب يعلم القائنة الأعين وما تهم تصور هذا الإنسان قال قد فعلت كذا لي كذا كيف انتهت من يا ربك يعلم بها كيف تكتب على ربك قال فعلت لي كذا وكذا فقال له لبه سبحان كذبت ولكنك قاتلت لأي يقال جريء فقد قيب ثم أمر به فسحب على وجهه في النار ورجل تعلم العلم وعلمه يا استغفر الله ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فهرفه نعمه فهرف رئيسه قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال سبحانه وتحال قال كذبت ولكنك عارف تعلمت ليقال عالم, عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به عالم فسحب عالم على وجهه فألقي في النار عالم هكذا عالم يا إخوان لذلك حتى كان السلف كما يروى عن حمال ابن سلم يقول من طلب الحديث لغير الله مكر بي والعياذ بالله وهكذا كانوا يذكرون أحاديثة ان امكان يتهمون انفسهم حتى في يعني يخشون حتى فيما يلقى حتى المدرس لما يدرس وينقي درسه ويكثر الحاضرون يخشى على نفسه يخشى على نفسه يقول والله عل الله يقلب بياته حتى تحب نفسي كثره الحاضرين وتصبح نفسي تدزع وتتاثر بقله الحاضرين مثلا حتى ان يض اظهر كلمه أو يعني ممكن كلمه ما يعرفها الناس يخشى اي اي اي خارج ذلك يخشى أن يعتري ويقتنف ويخالط ذلك شيء من الرياء كانوا يتحرون كانوا يتحاشون الرياء ويتحرون الإخلاص يا إخوان قال انظروا يا إخوان يا إذن قال سمعت فضيلا يقول يعني كما يذكر الحسين بن زياد المروزي يقول قال سمعت فضيلا يقول لو حلفت أني مرائل كان أحب إلي من أن أحلح أنني بست بمرائل يعني ممكن قال يخفى علينا الرياء تخفى علينا بعض مظاهره تخشى تخفى علينا بعض صوره إذن قال له أحلف أنني يعني والله لعلي كنت مرائم في هذا الفعل في هذه الكلمة لم تكن خالصة المئة بالمئة لم تكن خالصة القلوة انما فيها ما فيها اعتراها ما اعتراها لكنت يعني ممكن هذا يكون أريح إلي وفيه وجه الصدقي أكثر مما أنني أبذل جهدي وحرصي وعزيمتي ويقضتي ومراعاتي أمري من أن أقول هذه الكلمة لم أرأي فيها ولم يكن فيها شيء من الرياء لا حول ولا قوة إلا بالله إذن ولهذا قال يعني اسألوا الله السلام فقط كما قال وكيء ما نعيش إلا في سطرة ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم الصدق النية سبحان الله إذن ولهذا كان انظروا يا إخوات حتى كانوا يعتبرون من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الريع كانوا يعني حتى الذي يستفهم وهو يفهم ممكن وعالم ولكن يسأل هو يعرف يسأل ويسأل يقيها أمامنا يخشون أن يكون هذا من ما بضهور ومن باب الرياء إنما لا قيل لهم لا لا. إنما ينبغ ضبط ذلك حتى لا يحرم الناس الخير حتى لا يحرم الناس الخير وحتى لا يكون الناس الخير كذلك ولقد استفهم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم وقد يأتي العالم وقد يأتي من يستفهم شيخا حتى يفهم وينتفع الحاضر وان يكون ذلك الاستفهام من باب الاعلان ومن باب تعلم الإسلام ومن باب تعلم الأحكام مثلا إنما أنت تعلم بنفسك بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذي أي وحد ذلك كانوا يعتبرون ذلك إذن ولهذا كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال كمن طلب العلم ليجاربه علماء ويماربه صفهاء وليصرف به الأعين إليه أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال وجاء والرفعة فهو أحد الثلاثة الذين يعني تسجر بهم النار أو تسعر بهم النار هكذا ولهذا ينبغي في الأمر الأول فكما ذكرنا هذا فصه إذن ينبغي مراعاته وينبغي حرص الإنسان على استجماعه وعلى تحصينه وعلى كذلك تقوية همته وعزيمته وكذلك تنقية وتصفية قصده وإرادته كذلك يعني تصفيته قصده وإرادته من هذه الشأبيب ومن من هذا فإن العلم بكل صراحة إذا طلبته ب... بضوابطه وقواعده ومجالاته و... و... وفي حدوده و... و... ولم تكن ابتداء بكل صراحة عندك مقاسد سيئة عندك أغراض دنيئة كأن تريد به الدنيا تريد به الشورى تريد به كذا تصوروا يا إخوان كما جاء في حديث كعب بن, بن مالك الأنصار كما في كما للإمام ابن رجب الحنبال رسالة تتبع فيها هذا في الحديث وشرحه واستخرج ما فيه من الفوائد والقواعد والدرر والأرى التي فيه قال الحديث كحريك عبد المالك أذكره هكذا مختصرا ما ذئباني له روايات أخرى ما ذئباني جاء عاني ضارياني أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء الشاهد مين من حرص المرء على المال الشاهد أو الشرف لدينه او حديث ابن مسعود الموقوف لفظا والمرفوع حكما لأن هذا لا يقال من قبل الرأي يعني هكذا مش من قبيل التخمين والتخرس أو الرأي لأن هذه المسائل مسائل غيبية فلها حكم رفعي إذن حديث الذي أخرجه الحاكم والدارم بإسنادين وغيرهما إلى أن قال أقول ما كيف عنهم إذا ربستكم فتنة إلى آخر الحديث حتى قال وتمست الدنيا بعمل آخرة وتفقها لغير الدين وتفقها لغير الدين هذا ابتدان أراد غير الدين أما هؤلاء بكل صراحة إنما أراد طلب العلم بكل صراحة يعني الإنسان ليدفع لي ويرقع الجهل عن نفسه ويعبد ربه حق الإبادة ويعرف الخير ولكن رغم أنه ممكن في أول الأمر لم تكن له هذه المقاصد فلكن نفعته لأنهم طلبوا بلا نية لا ولا دنيوية بل محبة في العلم يحبون العلم لأن العلم, لأن العلم, لأن العلم, لأن العلم العلم أصلا حتى الجاهل يا إخوان العلم يحبه الناس العلم يحبه الناس حتى الجاهل يتمنى لو تقوله أنت عالي الجاهل يسعبش تقوله أنت عالي والجاهل يقول أنت جاهل يعني حتى هو نفسه يعني يسمع إذن وتتقذز نفسه يكره الجاهل الجاهل لا يريد الحاجة لأن نسحبه لذلك ممكن ظاذر لكون الجاهل تأباه النفوس السكية والفطر الزكية فإذن الناس ممكن يطلبون العلم محبة فيه وسعي لتحقيقه لما فيه من الخير ويعرف الناس الأمور على حقيقتها ولا يكون عالة على غيره ويدركوا الأمور بنفسه إلى غير ذلك مما يحصل بهذا كما قال الزهبي معلقا وللو كان ذكر حديث معمر يعني كان كلام يقول في اول الامر كما كان قال كان يقالوا يعني إن الرجل ليطلب العلم هذا لم يذكره المصنف إنما ذكرته فقط من مصنف عبد الرزاق يعني قال ويسلح أن يكون شاهدا كذلك لهذا الباد يعني حتى يبين أن هؤلاء طالبوا العلم وما ذاهم كما ذكر المجاهد وغير واحد كما ذكر المصنف في هذا العلم قال يعني قال عن مجاهد وغيره طلبنا العلم وما ذا فيه نية ثم رزق الله النية بعد وهذا الذي يؤكده معمر كذلك لما قال قال إن الرجل لا ليطلب العلم لغير الله مولد لله يقصد به العكس إنما ما كانت له نية في ذلك سبحان الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله فيأبى الإمام الذهبي علق على هذا الحديث كما في سير أعلام النبلة مجلد السابع الصبحة السابعة, السابعة العشر يعني قال قال الذهبي معلقا على أثر محمد قال نعم يطلبه أولا والحامده حب العلم وحب إزالة الجهل عن نفسه وحب الوظائف نحو ذلك ولم يكن علم وجوب الاخلاص ما كان يعلم هذا الانسان وجوب الاخلاص ولم يكن علم هذا الانسان وجوب الاخلاص هكذا ولا صدق النيه فاذا علم حاسب نفسه فبمجرد ان يعلم هذا الانسان لم يكن يعلم اولا وجوب الاخلاص في العلم حتى العند كان يظن العلم يطلبه كما يطلبه الناس راى الناس يتعلمون فتعلم راى الناس يقرؤون هكذا يعني حتى او رزق حلاوه العلم أمارته وغير ذلك لكن فبعد ذلك لما علم الإخلاص كان يقرأ الطالب اليوم ممكن لعل البعض منكم اليوم حاضرين ما كانوا يعرفون أنه حتى في العلم يشترط الإخلاص فبمجرد لكن في اللون كان أراد أن يفوق قرينه وان يفوت أصحابه وأن ينال ما ويسبقهم ويظهر ويفوتهم إلى أمر لم يناله بعد حتى بعضهم يقول لم أسبق إليه ولم يسبقني إليه أحد وما إلى ذلك ممكن يقول حتى هذا لا حتى هذا أراد يجعله كله قائم إخلاص ويجعله كله كذلك إن شاء الله يعني معتبرا وموزونا ومزكرا كذلك بالإخلاص لهذا قال فلو لم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حسب نفسه وخاف وبال قصده فتجيئه النية الصادقة كلها أو بعضها وقد يتوب عن نيته الفاسدة أو يندم أو في أول الأمر أول أمر كان كذا لكن بعد الطلب العلم صحح لي صححها صح. ما شاء الله وقومها وهكذا والله ما ركب فيه إذن ولهذا ينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة هذا الأصل أول اختصاره ممكن إن شاء الله تكفينا على الأقل ثلاثة أو أربعة وإن كان الكسم الأول أظن فيه ذكر حوالي خمسة عشر يعني ممكن أدب نحاول إن شاء الله قدر الإمكان ولا أطلب او أسعي ولا أكثر لعله وإن كان في بعض الحيان لابد من الإكثار يعني حتى يعرف الناس ما في كل خبر من الأخبار أو أثر من الأثار من الاعتبار يعني ما نصدره هكذا فقط لكن لا أعلم إن شاء الله الأمر, الأمر الثاني, الثاني الذي ينبغي أن يتحصن به وينبغي أن يتحلى به الطالب وهو أن يتحلى, أن يتحلى بتقوى الله هذا الله. الأدب الثاني تقوى الله الإنسان ينبغي أن يتقى الله. الله لما يتقى الله, الله يرزق, يرزق يعني عند الطلب والسعي وما إلى ذلك يرزق إن شاء الله العلم هكذا ويأتيه وهذه التقوى التي يعلمون يعني أمر الله بها الله بها الناس اتبعوه الاولين والاخرين وكذلك الانبياء امروا بها اممهم واستهلوا بها وصاياهم ومواعظهم وتوجيهاتهم ويامر بها الاش المشايخ وطلبتهم والاباء ابنائهم والاكابر غيرها هكذا دوليكا قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله فلا بد, بد إذا كان لا لا. الصالح كان يعتبرون, كان يعتبرون التقوى بهذا الجانب هكذا والتقوى لا شك كما عرف أهل العلم هكذا تذكرون في كما في تعريف عموما الذي ذكره تلقي بن حبيب في الاثر الذي اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه في مصنفه وكذا ابو نعيم في حليه و وغيرهما لما ذكر التقوى وان تعرفون ثمارها واثارها وليس هذا موضوعها المهم لما ذكر التقوى هكذا قال لاصحابه اذا وقعت اذا وقعت الفتنه فادفعوها بالتقوى فقيل فما التقوى هكذا قيل ما التقوى قال التقوى ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتدرو الطاعه الالتزام الطاعه فعل الطاعات الطاع. يعني فعل الخيرات كسب الحسنات هذا من من التقوى وكذلك قال وان تستنب معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله وكذلك ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الجامع النافع الماتع لما عرفها يقال أن تعمل بنور من الله يعني في طاعة الله ترجو سواب الله وكذلك أن تجتنب معصية الله على نور من من, من الله تخاف عقاب الله هكذا إذن ولهذا ذكر الايه الكريمة يا الذين امنوا اتقوا الله وامروا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ذكر يعني هذه الايه ممكن والايات الاخرى يا اي الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا في الايات في الحق في فد تقوى كثيره وغزيره واثار وثمار تقوى متعدية متعدية ومختلفه ومتنوعه تحيط بحياه الإنسان ففي التقوى لها نالها ومن آثارها وثمارها على صاحبها يعني في كل أحواله حتى أنها تسكن قلبه ويأني وهي جوة طاعاته وميزان قرباته لينال الله نحمها وردنوها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأضاحي والهدايا التي, التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويلتمس بها مرضات ربه ويجعلها وجها من وجوه العبادات والطاعات فهذه كذلك ينبي لو بأن الأصل فيها التقوى الإخلاص لله والتماسك وطاعتك لله وفعلك وتحقيقها لك وتحقيقك إياء على مرضات الله وشرعه ولهذا كما جاءت الآية الكريمة لينال الله لكموها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكما في حديث حديثي مثلا أدو لما ذكر معاملات المسلمين فيما بينهم وكيف ينبغي أن يجتنبوا كل أسباب الفراق والشقاق والفرقة ونحو ذلك من هذه التي تقطع الصلة بينهم وتغير الصدور وما إلى ذلك من هذه المعاملات السيئة القبيحة المفرقة الأصل في المسلمين الاجتماع لأن الله أمر بذلك واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا فنهى الله تعالى عباده عن كل ما يفرقهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى جعل مناط ذلك وجعل من ذلك واعتصم يعني القلب يعني تقوى الله تكون لما قال التقوى هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام إذن لذلك ينبغي على الإنسان أن, أن يلتزم, يلتزم بالتقوى والتقوى هي التزامك بالطار يعني يعرف يع... الذي يعرف الذي يعرف السنة ينبغي أن يطبقها الذي يعرف الحق ينبغي أن يلتزم الذي يعرف عبادة الله ينبغي أن يتحرى عبادة الله ويقيم هذه العبادة على أسولها ويح... ويحققها بكل thusulها وأركانها وشروطها حتى تكون هذه العبادة صالحة بصورة صالحة ونية خالصة وتكون كذلك قربة نافعة لصاحبها كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة ربي أحدا ولهذا كان السلف يعني كانوا بكل صراحة يعلمون أثر التقوى في العلم يحسون يحسون, يحسون لما لأن من التقوى عدم مرتكاب المعاصر لأن من التقوى فعل الطاعات والتزام الطاعات والتحلق السيمات الطاعات يعني كأن أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهات مثلا يعني أنت تكون دائما سيمة المتقين وطلبة العلم المحقين الصادقين تقوى الله تقوى الله واجتنابه رضا سخطه واجتنابه, واجتنابه يعني السيئات هذه المخالفات التي نهى الله عنها عباده ولهذا تذكرون الإمامة الشافعية رحمة الله عليه لما قال شكرت إلى وكيع سوى حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يعني كأنك يا قلان عالج نفسك لا بد إذا أردت أن استجيب الله لك وإذا اردت ان يعلمك الله ويفتع عليك وترسخ المعلومات وتثبت المب... المحوظات كذا كل هذه من هذه المقرؤات تكون كذلك متحليا بالطاعات ومجتمبا للمعاصي والسيئات بهذا كما قال ابن سعود اني لاحسب لا الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها يعني ممكن هذا الرجل يعني إني لا يحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه سبحان الله للخطيئة يعملها إذن لهذا يعني كان كما قال وكي استعينوا على الحفظ بترك المعاصر استعينوا على حفظ هذه المعلومات باجتناب كل المعاصر والسيئات ولهذا الإمام مالك قال الشافي رحمة الله عليه أول ما ذكي آه. آه. إني, أرى. إني أرى سبحان الله إني أرى الله قد ألقى على قدك نورا آه. يعني آتاك الله وفتح الله عليك أماك بحن. يعني ما شاء الله إمام الشافية تعلمون من هو محمد بن إدريس الشافية فتح الله عليه من العلم ما فتح رحمة الله عليه وعلى سائر أعلان وإمة المسلمين هكذا يعني إذا قال إني أرى الله سبحانه وتعالى قد ألقى على قلبك سبحان الله العظيم فلا تكفئه بظلمة المعصية هكذا ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله يقول من أحب أن يفتح الله له قلبا أو, أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه سبحان الله لأن هذا ما ظن إلى شيء مش ما يعنيه إنما يضره إنما يبسله العلماء لما كانوا يجتنبون اللغة ما شاء الله وربنا لما نهانا عن اللغة أنتم تعرفون اللغة على ضربين على قسمين ولا لا القسم الأول هو ما فليس فيه منفعه ولا يعني لا يضر الإنسان ولا ينفع بل قول لا ينفع الأمر الثاني هكذا إنما يضره له الذي يضر الذي لا ينفعك ولا يضرك والذي يضرك أنت تجتنب ذلك الذي لا ينفعك ولا يضر بل تجتنب إذا الذي لا ينفعك ولا يضر من باب أولى أقول يعني الذي لا يضرق ليس فيه منفعة وليس فيه مضرة عفوة. إنما هذا دليل إرهاق وينبغي إذا استشكلتم شيئا أن تستوضعه وتستفسيره أقول, أقول الذي لا يضرك هكذا الأصل فيه يعني هذا له عموما ليس فيه منفعة وليس فيه مضرة وقسم آخر فيه مضرة انت الذي ليس فيه منفعة ولا سيف مضرة اخر شي تقول انني ابتقيت الشر واجتنبت المضرة حتى اذا ما كانش في منفعة تعتبرها مضرة لك ولا لا راح وقتك فيما لا نفعة فيه راح توتك فيما لا منفعة فيه لا اجعل وقتك ينفع حتى عدم الانتفاع بشي حتى اللغو في الكلام عند العلماء لما واحد يذكر كلاما لا منفعة فيه ولا منفعة ولا عبرة ولا إبعتة. صمرة أتعرف. علمية ما فيش صمرة لا علمية وليس وش سموه وش سموه تقول هذا الرجل يتكلم فيما لا ليس فيه زيادة علم وكثير أو كبير فائدة أو صمرة أو مسألة خلاص إذن لهذا كانوا في الأول كما يقولون العلماء لما ذكروا حديث الإسلام حديث الإسلام والإيمان والإحسان عيد جبريد لما قالوا يعني في روايته قال يا محمد من تأخذنا عن الإسلام ولا يا محمد مع أن الحاضرين يعرفون أن نبي صرف محمدا فلما قال يا محمد فقال يعني هذا ليس وصفا لمعلوم ومعروف عند الناس لعله يقول إن وصف المعروف ووصف المعلوم لدى الناس نوعا من الدهوي ليس فيه فائدة كان تقول فران كذا وتسميه قال إنما لما يسميه فيه فائدة وهي ما هي الفائدة؟ الفائدة في أن يعلموا هذا الذي ذكرته باسمه وهذا الذي عينته وناديته باسمه بينكم هذا الذي ينبغي أن تسأله إذن حتى في هذه المسألة تحسب بالفوائد كلام أهل العلم لا يخل من الفوائد ولو تحسب تكرار لأن التكرار في الكلام بعض الناس يعتبرونه وركاكة بعض الناس يعتبرون الزيادة لغوة يقول الأولى معقولة معلومة فيها فائدة لكن الثاني يتدلج إعادة هذا التكرار يتضمن من الأسرار والاعتبار ما يتضمن هكذا إذن لهذا فانتا تشتني باللعو أعفونا اللغو بما لا ينفع ولا يضر فضلا عن الذي يضر ولا لا, لا فضلا عن الذي يضر هذا هو الأصل في المسلم كذلك أنت الآن آه. كما جاء الحديث من حسن إسلام المرعي تركوه لا لا يعني بارك الله فيكم لهذا كان يعني أولا يشتغل بما ينفع حتى, حتى العلوم بعض العلوم لعلت كما قال هذا القائم أيها الغادي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسولي أتطلب فرعا تصحيها أصلا فكيف جهلت علم عاصل ورسول حتى في العلوم تبدأ بالأهم في المهم ولا لا أما لك في العلوم الأشياء لا تنفعك لا في دينك ولا في دنيات ما عندها مصنع في حياة حياة ليس تتعلمها لا تتعلم ما, ما ينفعك ولا طلبت العلم يعني حياتك كلها لا لأدركت شيئا وغابت عنك أشياء لأدركت لا علوما وجهلت علوما كثيرة ولا لا والعلم انطلبتها كثير والعمر عن تحصيله قصير فالأغمى في المهم لهذا قال وترك الذنوب واجتناد المعاصي يكون له فيما بينه بين الله خبية من عمل فخبية من عمل فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره وإن في الموت لأكثر الشر وصح ولهذا كما ذكروا يعني كما قال الإمام ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية رحمة الله وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى وكلما ذاعد كذلك عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب إلى غير ذلك ثم يبقى الأمر يعني الأدب الثالث وهو الاراده مفتاح الوصول الى العبد هكذا فلا بد على الانسان اذا ان يتحلى بهذه الاراده بهذه الهمه والعزيمة القويه الإنسان يعرف بأن العلم هذا الطريق ولابد أن يتزود ولابد أن ولا بد أن يستعد ويعد هكذا لا بد أن يعلم بأن هذا الطريق لا بد من عزيمة طريق لا ينفع فيه الكسل ولا ينفع فيه ولا لا بد أن يتحل بهذه الهمة المعنوية والحسية هكذا يعني العقلية والعصبية النفسية كذلك يعني حتى يكون إيسان مهياء هكذا سبحان الله اذا لذلك يقول مصنف لا شيء مدرك بدون السعي في طلبه والاراده التامه والاراده التامه التام والهمه العاليه اذا والاراده التامه والهمه العاليه يستحمله يستحمل صاحبها على تحصيل العلم وبذل الجهد واغتنام الاوقات لادراكه والبعض انما يكتمن همته الضعيفه وعزيمته الميته لاساء تلقى بعض الناس يحبون العلم ولكن لا يمشون ولا يشيرون ولا يطغون في الارض ولا يفسدون القوات ولا ولا يمدنون كذلك ويقفون مما يملكون من الاوقات ولا ولا ولا يتجاوزون العقبات ولا يتحدون ويتعدون تلك المعوقات من الشهوات غير ذلك لا بد للانسان تكون عنده همة هكذا اذا لهذا قال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل لان العجز والكسل قاطع عن كل خير كما أن العازمة جالبة لكل خير ما شاء الله ولهذا ترون يقول بعض أهل العلم وهذا صح يحبنه الكثير ممكن ذكر أكثر رواه عنه الإمام المسلم ابن الحجاج القشيري في كتاب, في كتاب المواقيت مع أن الكتاب المواقيت لا يؤنا بهذه المسائل مسائل إه.. سيمة طلب طالب, طالب, طالب العلم وأدب طالب, وهمت طالب وهمت وطالب وطالب وطالب العلم وهمة وعزيمة إيراد طالب العلم مسألة فقية مسألة شرعية واضحة محظة وبحثة كما يقولون إنما قال بعض أهل العلم قال أهل العلم لما ذكر الإمام الشافعي بل الإمام مسلم ابن الحجاج أل القشيري يعني لما ذكر هذه هذا الأثر في هذا الموضع وفي هذا الكتاب بالذات ولا صلة له به مبنى ولا معنى إنما معنى لا شك لا يكون إنما ما دمي عن بالمواقيت وهذا قال ذكر اثر لا ينال العلم براحه الجسم بسلامه البدن يعني يريد أن يقول قالوا لعل الإمام مسلما اعتراه التعب اعتراه التعب أثناء كتابة وتدوين تلك الروايات فمن أجل أن يزيد في همته وعزيمته ويوقظ همته هكذا وينشط كذلك نفسه لأن النفس لما يستولي عليها النوم أنه سلطان ولا لا يخشى عليه سلطان يستعمل بعض الأدوات المنبهات مش المنبهات منبهات سموا هذه الشائله كذا, كذا. المعين المباح اذا كانت مقيده بقيودها بيها وسائره بيها على عهودها بيها وصائره بيها الى منافعها بيها. لان الشيء اذا اضر يحكم على المح... على المال على التصرفات باعتبار الاضرار المالتنا لا, لا كل شيء ولو كان جائز لذاته ومباح لذاته إذا كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز اذا هذه الشفقات تستعمل بغرض وقصد ومراعات كل هذه الضوابط الشرعية لا شك هؤلاء كان فهو يعني يذكر هذا الحديث بمعنى يا نفسي إن أردت أن تنالي هذه الرفع التي وعط الله بها عباده الصالحين يرفع الله اللذي. وبها استهل الإمام البخاري كتاب العلم بهذه الآية وآية وقال رب زدني علما استهل الإمام البخاري كتاب العلم ولا لا لا يعني إذا أردت يا نفسي أن تبوئي وأن تنالي وأن تستحق حق بفضل الله وتوفيحه وأن تكون أهلا لهذه الرفعة لهذه الرفعة الربانية في الدنيا والآخرة تتعلمي وتحملي ما يصيبك في سبيل ذلك من أذن أو مكروه أو سوء أو, أو نصب أو وصب الإمام بل سيد, أئمة سيد الأئمة رحمة الله عليه النبي صلى الله كان يرغب أصحابه في ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما هكذا سبحان الله وربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك سيأتي باب يعني أدب الرحلة أدب الرحلة في الطلب هذا سيأتي ذكره إن شاء الله المهم إنما نذكر كشاهد على ذلك ما حصل مع سيدنا موسى وفتاة لما قال لفتاة اعتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا مصر الشاهدوا لقد لقين من صفرنا هذا مصب ومصبه وهو التعبارك الله فيكم فما رأى لما ذكر له فتاة أنه نسي الحوت لما آرى إلى تلك الصخرة فذكر سيدنا موسى أنه سيجد ثمة العبد الصالح أعطاه الله أمرات علمات هناك سيجده فتولى هو وفتاة على آثارهما قصصا فتذكرون لما أدرك سيدنا موسى ولما وجد سيدنا موسى عليه السلام الرجل الصالح ماذا قال له ما قالوا على رسلك يا فلان أجلس بنا لقد نال مني التعب لا الهم والإرادة القوية يعني لم يتعب حتى يذهل لشيخه انه في أنه تمام اليقظه وفي تمام واتم الاستعداد لتلقي دلوقتي دلوقتي ما, يتلقى ما يتلقى ما شاء الله ماذا قال له ما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما ان ترشد بهذا كانوا يشترفون هذا ما اسباب العجز والكسل والدين ويتظاهرون بوجوه ومظاهر ودوافعي ومؤتياتي كذلك هذه لا يزيد في قوتهم كما كان السلف الصالح رحمة الله عليه ولذلك ذكر أثرا لكلام العفو للعلم عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قال فالعزم والثبات هم السبب الأكبر بينيل المطالب المتنوعة ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد لأن بالأمرين يحصل الكمل للعبد والعزيمة على التي من أمور الخير ثم التبات على, على ذلك والنقص إما من عدم العزيمة أو العزيمة على ما ليس برشد وهي الأمور التي لا نفع فيها في الدين ولا في الدنيا وعدم السبات الذي هو سبب التردد هكذا ما ذكر كلاما كذلك الأمر الرابع وفيه لعله نأتي على الوقت إن شاء الله الأمر الرابع وهو الأخذ العلم بالمشافة يسعى الإنسان أن يسمع أن يسمع لمن سمع وأن يكتب عن من نقل وضبط وكتب كان يقال ناويلني كراسك أو اسمعني شريطك أو اذكر لي وأخبرني بما سمعتك وأسمعني كذلك الذي سمعتك كان يسعى ذلك ننظر اللهم رأى سمع مقالة التاريخ العديد ثم أداها إلى من لم يسمع أو قوله فليبلغ الشاهد هذا شيء جميل ولكن جميل. الأحسن أحسن الأولى وهذا من باب العلو كما تعلمون من باب العلو حتى في الرواية الراوي إذا كان أقرب إلى الراوي أي, أي إلى مصدر الحديث, الحديث, الحديث والشيخ ولم يكن بينه وبين الشيخ رواة أو, أو وسائط أو, أو رجال يعني كل ما قل كل ما عز وعلى هكذا كما يقولون وكل ما قلت رجاله على وبدو I don't know. ذاك الذي قد نزل على صحف فهذا هذا من العلل فكانوا اذا يزرفون باكباد الكبدي ويتحملون الشدائد من اجل أن يحضر المجلس يقول انا حضرت المجلس هذا من العلل او انا سمعته باذني رأسي وكذا الى ذلك خيرا من الذي يكون بينه وبين شيخ واسطه لم لم يكن المجلس مجلس سماع ومشاهده مجلس حس ومشاهده يعني وهكذا انظروا في حديث جبريل سبحان الله لما يذكر لنا عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقبل علينا رجل الشديد وبيض الشديد إلى أن قال فأسند ربتيه إلى ربتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي فقال يا محمد حتى يعني يزحنت بالركب وكذا يعني تسمع منه ما شاء تسمع منه يعني بكل صراحة ما يقوله ولم يفتك مما قاله شيء حتى لا تتمنى لو يعده عليك وحتى لا تكون كذلك في حاجة إلى من كان حاضرا معك كأن تقول وفلان ذكرني بكلام فات سماعه أو لم أفهمه أو لم أسماحه إلى غري ذلك هذا غير لذلك كانوا يقولون لا تأخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب لا يأخذ العلم بالصحفي اللي ممكن يعني كان شيء كتابها يعني صاحب إذا أنت مقريتش ولهذا إنما كان حتى هؤلاء الصحفيون يعني بكل صراحة إذا حصل في تحريفات وتصعيفات تحصل صاحبنا في دورات لفات يا دور مع الكلمه حيث دار ويمسي مع وينحرف معها حيث انرفت وهكذا ذلك ومن كان كتابه شيخه فخطاه اكثر من صوابه صراحه لهذا لا قلت انك هذا الكتاب انك انت كن قراته يعني على شيخ وعرضته عليه فيكون ذلك احسن لك لانك ادرت منه في بعض الاحيان يا اخوان تقرا الكلمه أنت تظنها تفهم هذا الفهم الضائر لك أو فهما قاصرا أو فهما خاطعا وتحسبه صوابا وتظنه حقا وتظنه كذلك إرادا ولا لا فيأتي العالم فيكشف لك مراد ذلك ومقتضى ذلك ومعنى ذلك تقول كأنه قرأ من كتاب غير الذي قرأ ولا لا لهذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون العالمون يقرؤون القرآن كما تقرؤه فلا بد أن تفهم القرآن يعني فهما سليما ولم يفهم القرآن يعني من لم يفهمه على مراد الله ورسوله ولم يفهم القرآن على مراد الله والسلام من لم يكن فهمه على منهجه وفعله وعلم السلف الصالح الصحابة وهكذا دوليك تبعا واتباعا والتزاما وانسجاما وارتباطا وانضباطا ما شاء الله هذا الذي ينبغي ان يعلمه الناس لهذا اذكر لكم مثال مثالين فقط باختصار شديد حتى نكمل هذا القسم الرابع فضيل ابن عيال ابو علي قرأ ايها الناس كلهم تذكرون آية الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال أيكم أحسن عمال أيكم أحسن عمال أيكم أحسن أحسن. قال أخلصه وأصوبه لا لا بعدما قرأ الأية قال أخلصه وأصوبه فماذا قال انظر حتى لا يفوتهم علم ذلك وإتراك ذلك قالوا فما أخلصه وأصوبه لا, لا. فبيّنوا بأن العمل إذا كان خالصاً لن يكون صواباً لم يقبل وأنه إذا كان صواباً لن يكون خالصاً لم يقبل إنما يقبل العمل إذا كان خالصاً وصواباً ولهذا قرأ الآية لي قرأوا الناس الكثير من الناس يردد كلمة لا إِنَّ لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهَ من غير ما لا عرف إش معنى هذه الكلمة وما يقتضيه رجوعه إلى الله يا أفلان وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرة قر يعني كان رسال واحد, واحد مثل ما كان الناب شعصهم يقول أتدرون من المفرس ولا لا أتدرون من غيبه كان يضرب كما في حيث ابن عمر لما ضربهم مثل بالشجرة التي لا يشخط وارقوها إلا بذلك الأمساد حتى يشغل فيها يعني أقولهم لعلهم باش يفهموها ويستوعبوها ويدركون بها فهمهم وتأملهم وإدراكهم لما يقرؤونها وفهمهم لما يسمعونها ما شاء الله المهم قال لهم يعني ممكن أن تتقول ما معنى هذه الآية ما يفهم الوحد منكم من هذه الآية والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كما في سورة البقرة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك, علي أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم قال قد ايش معنى هذه ان الله الى الهراج رجع الرجل قال يا شيخ هذه آية للاسترجاع هذه ايه نسترجع بها هذه الايه نطمئن بها نثبت فيها انفسنا ويعني ون حتى ما يحصل فيه تسخط ما يحصل فيه ضجر ما يحصل فيه انسان يبقى ممكن جدا يخرج عن جادة الصابرين المحتسبين الى هؤلاء الذين يجزعون ويتسخطون وما اذا ذلك المسؤ اما يقولون ويفعلون فقالوا اعلموا كل راجع الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف بين يديه مسؤول وأن كل مسؤول لا بد له من جواب فليعد الواحد منكم الآن الجواب كان يقول يعدوا أنفسكم استعدوا من الآن لهذا اللقاء كما جاءت الآية الكريمة فمن كان يرجو بقاء ربي أو إلى غير ذاتك إذن ولهاء لا قال كما قال الحكومي بالبغداد فيكون يعني قد أخذ في من أقواه العلماء يعني يفسل كلمة لا يأخذ العلم من صعفه قال فيكون قد أخذ في من أقواه العلماء لا من السحرف فهذا الإنسان بل هذا غير ذلك إنما المشافع إنما المشافع الذي أخذ العلم مشافعه يكون جالس العلماء وسالدهم من أقواههم وعلم ذلك ولم يأخذه معتمدا على, على نفسه وقراءته ولعل الرجل يكون ضعيف لعل الرجل يكون يعني في زجاء البضاعة وبحالة الفكر وهشاشة الأصول والقواعد ومن لم تكن له قواعد أصبح من القواعد ومن حرم الأصول لا بد إذا ما عندك أصول فيابلان لابد للوصول من أصول وإذا لم تقل لك أصول فما تؤتى الوصول ولو تكاثرت وتظاهرت وتغافرت عليك الفصول ولسه من الفحول وإن زعمت أنك تقول وتقول أيها الجحول إذن غالبت يا إخوة هذا قال فيكون قد أخذ فقه يعني هذا الإنسان الذي شهج له بالطلب هو الذي يكون قد أخذ فقه من أفواه العلماء لا من الصعف وفي الأخذ عن العلماء مشافاتا فوائد اعظم من الأخذ من مجرد الصحف اختصار الوقت فإن العالم طبعا هذه يعني ذكر هذه الفوائد الشيخ بن عثيمين لما شرح رسالة حليط طالب العلم يعني ذكر يعني في فائدة الأخذ يعني عن هؤلاء ينفوائد ذلك صح حتى أنت لما تقرأ فإن العالم يشافهك بعلمه عكذا وما عكذا عن شيوقه وما قرى هو بنفسه وهذا المقدار ولو رمت طلب بمجرد القراءة من الصحف إذا استغرق من وقت أضعاف ما تأخذه بالمشاهد أولا وصرت على نفسك أقول الله يا أخوان صح ما شاء الله المشافرة أو ثانية أثبت في رسوخ العلم في ذهن المتعلم واستحضاره هذا شيء جميل كذلك أيوة. وهذه الصحابة كان فيما أنزل عليهم القرآن صح كانوا دائماً وأبداً يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ولا لا. ورغم ذلك تذكرون وذهلوا لما نزل الموت برسول صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم فلما قال, قال أبو بكر تذكرون القصة وهي آدم مصيبة يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرون ما قاله عمر وما توعد به عمر انظروا العلم مشافهة وأثروا العلم تأثيرا في الإنسان لما تنى تسمع الكلمة العلمية الشرعية والقرآن الكريم والسنة هما مصدر العلم حقيقة كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا فقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشيطين لهذا فلما قام أبو بكر الصديق وقرأ عليهم الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل هذا إن ما تأوقت من قلقتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابيه فلا يضل الله شيئا وسيؤسل الله الشاكرين تذكر الله يعني ظهلوا لما يعني نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم فلما قام أبو بكر الصديق وشفاهم يعني أقول وشفاهم به يعني رأيت كيف أثر في ذلك يعني ما أقول نسوا ذلك أو شيء إنما نقصد يعني لا شيء يقصد بأن أثر العلم يزيد ممن يذكي تعرف حقيقة العلم وخاصة لما يقرأ عليك ذلك من ومشهود له بالإمامة ومشهود له كذلك بالفضل والصلاح إذن هذا أثر ذلك في نفسه ولذلك اليوم العلماء ورثة الأنبياء انظروا لما العالم يتكمن في المسألة ويشافي فيها الناس ويسمعها الناس من فيه سرعان ما يسكنون وسرعان ما يسكنون وكذلك بكلامه ينتقون طبعا ليس التقليد إنما يعلمون بأنه ينتق بالعلم ويلتزم بالعلم لأنه العالم الرباني هذا هو يعني لم العالم الرباني لما يقول كلام لو تعرضوا عن تقليد تلقاهوا مستمدة من الحديث زبدة الحديث تلقاه زبدة الحديث ولو تعرضوا على الآيات تلقاه مستخرجا مستخلصا من تلك الآيات وتعرضوا على كلام السلف ذلك بان هؤلاء جعلوا انسنتهم كما قال المسعود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رااه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوه المسلمون قبيعا فهو عند الله قبيح ليس معنى يعملون العقل هذا ويتحكم لا اصبحت عقولهم ولسنتهم وافكاره ولسنتهم وافكاره يعني ما شاء الله تتكلم غير بالنص ما في القران ما في السنه ما في الاثر يعني هذا الشيء جميل جدا ولا تجد هذا إلا عند أهل السنة فقط هنا عن الوقت بارك الله إذن, ها إذن الأمر الثالث المشافهة أبعد يعني ممكن يعني سبب لقعد الإنسان عن الأخطاء لأن الأخطاء هذه فلتات الأخطاء لا يكد يسلم منها أحد لكن كما يقول لمن لم يأخذ العلم إلا من الصعف هؤلاء يقعون فيها كثيرا أما الذين أخذوا ذلك عن العلماء فإن مشافاتهم تعصمهم وتصونهم وتمنعهم من ذلك والمشافة العلماء أكثر على المباحثة والمجادرة الصحفي لذلك ان يعني سبحان الله العظيم إن ابن مالك صاحب الألفية كان لا يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقش لأنه أخذ العلم بالنظر في بخاصة نفسه خصوصيات الفهم كذلك فقاري ومن الصحفي قد يأسر عليه فهم بعض ما في الصحفي. هو في المشافهة يزول مثل هذا بسؤال المشافهة لمعلمه وهكذا دولي إذن هذه عموما هذا الأدب الرابع والآن وقت العصر ان شاء الله أحاول قدر الإمكان إذا وجدت نفسي قد يعني ممكن جدا لا أستطيع إتمامها أحاول أن أجعل من الأوقات ولو تمتد ولو بأقل الساعات من اجل اتمام هذه المقالات ولو تكاثرت بها الورقات وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فإلى يوم الغد ونحاول شرنات مبكرين حتى لا نكمل ونحن متاثرين بعدم اتمام استكمال هذه الكلمات وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك